وإن كان رجلاً يورثك نالا تنويم رأت وله أخٌ وختٌ فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصي بها أودين من بعد وصيتي يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم